الله لا يجف دم الشهيد حتى تلقاه وتستمتع بشهود نورها عيناه حوراء عينا جميلة حسنا بكر عذراء لم يطمثها إنس قبله ولا جاء فديتك روحا تراءت ضيا تعالت فضجت ملاك السماء وراح يحلل تحت الاله يطير ب فردسه حيث شا ويل قل في جن بها Ah, tan rahl ne, ve zal alana. Ah, tan lephtur ya hengemi, بوني لحنها بالغناء على غسلها في يوري قزهور الهواء والهنا ك المساء وضمت فؤادي وقالت بدمع لقد طال عهد انتظار الليقى وجفت ينابيعنا لفتن فإن لفيض الغرام ضم يا ضمة تريح الفؤاد العنا مرضت وما بي من علة فشوق يداي وأن تجدا في الخدري دهرا لؤلؤة حفى الكبريا كبرياء تضرع مضري شوقا إليك وما زلت اتي مشوقي حيا وارمق خطواك في المعمات فيزداد شوقي هوا واشتها فلما استقرت رصاص العدات بروحك أرسلتها للسماء وذلك ما كنت ترنو له أملك مولاك ذاك الرجاء يعزون فيك ولم يعلموا بماذا أعدى لكم من عزاق وقد آن للثغر أن يرتوي ويلثوا مثوارا نقي البها وهبت لمولك روح الفداء فكنت المجاز و كنت الجزا بذابعنا قن وصالا وأز دي لستور الاساس والشقا فهل بعد هذا الغرام غرام وهل بعده يطيب البقاء